Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayuhal kafirun La a'akudu ma ta'akudu ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين